ومن ه و عبارة عن ا ل ج م م و الأولى ع ة شرح م و ض ع الإمام مالك ب ن أنس ا ل ل س ا م ع ل ي ك م ورحمة ا ل ل ه و ب ر ك ا ا ت ه ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن صلى ا ل ل ل ه و س م وبارك ب على ع د ه وسلام ر و ن ن ب ي ح م د و عليكم ى آله وصحبه أ ج م ع ن نقول هل يلزم في جلسة الاستراحة في ت و ن ش ق ق ة و ل أقل ل ا أ ح و ا ل أ ن ه ا ل س ت ا ل ا ة لأن ليس الجلسة ط و ي ل ة ي ر ت ا ح فيها الإنسان أن بعد ت ع ب لا هي ج ل س ة أ شك أ ن ه ا لو قام ا ل إ ن س ا ن م ب ا ش ر ة من السجود أ ي ث ر عليهم م ن أن يثني اليه ثم يقول نعم ولذا يسميها الجمهور ج ل س ة ا س ت ر ا ح ة ليقرروا أ ن ه لا يفعلها إ ل ا من احتاجه ليرتاح فيها يقول كيف نوافق ا ل م ل ا ئ ك ة في ا ل ه ي ئ ة حين قول آ م ي ن تقول آ م ي ن بالمد المعتبر حيث لا تزيد أ ك ث ر من المد ولا تنقص عنه و أ ح ر ص على ذلك و ف ع ل ما أ م ر ت به و ا ج ت ن ن ما نهيت عنه وسوف توفق لذلك إ ن شاء الله تعالى هل ا ل أ ف ض ل إ ذ ا صلينا خلف إ م ا م لا يجهر بامين أ ن نرشده الى ان لأن الراجح يجهر بها أ م لا نرشده ل أ ن العلماء ا خ ت ل و ا فيها لا بد من إ ر ش ا د ه تبين الحق له ل أ ن هذا هو الذي ثبت به ا ل س ن ة هذا هو ما ثبتتت به ا ل س ن ة يقول هذا أ ر ي د أ ن استوثق مما سمعناه آ ن ف ا من أ ن ك م س أ ل ت ه م الشيخ ابن باز عن مسائل يصرف ف ي الجمهور وفيهم ا ل أ ر ب ع ه و أ ت ب ا ع ه م ا ل أ م ر من الوجوب إ ل ى الاستحباب من غير صارف صارف ظاهر هل يؤخذ بقول الجمهور أ م بقول الظاهريه فقال الشيخ ا ل ر ا ج ع قول الظاهريه هذا في م س أ ل ة ما إ ذ ا لم يوجد صارف ا ل ب ت لكن ما هو معنى هذا ان الطالب علم نظر في كتاب وكتابين و ر أ ى أ ن ا ل أ م ر الوجوب ق ا ل الجمهور بالاستحباب ق ا ل الظاهريه الوجوب انتهى الاشكال لا لا بد أ ن يستفرغ جهده و يبذل الجهد ويستور الوسع حتى لا ي ت صارف وحينئذ ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر الوجوب حتى عند الجمهور يقول ما حكم اختلاط ا ل ف ا ك ه ة و أ ك ل ه ا بما يسمى س ل ط ة الفواكه نعم ما ا تشوجه لا ش لا فيه إ ش ك لا ل ما ابكى لك هو جاء في الصحيح أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما أ ك ل على خوان ولا س ك ر ج ة وفسرت التكرج ة ب ا ل أ و ا ن ي ا ل ص غ ي ر ة التي توضع فيها المشهيات مثل ا ل س ل ط ة تماما نعم كون عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما فعل لا يعني أ ن هذا ممنوع او مكروه نعم لا يعني أ ن هذا ممنوع او مكروه قلنا إ ن ه خلاف ا ل أ و ل ى فلا باس والا فلا يعني أ ن ه ممنوع ولا مكروه مع أ ن ه ا فسرت ا ل ت ك ر ج ة ب ا ل أ و ا ن ي التي ترفع عن ترتفع عن ا ل أ ر ض يعني مثل الصيانه و يقول ما حكم التشكير للحواجب م ن النساء و صب الحواجب بلون ا ل ب ش ر ة خطها بقلم لرسم الحواجب هذا كله من تقليد الكفار على كل حال إ ذ ا كان بلون البشره حيث إ ذ ا ر آ ه ا من ر آ ه ا ظن أ ن ه ا لا حواجب لها يعقلها للعلم بالمنع هذا يقول إ ذ ا أ ن ا أ د ر ك ت الركوم مع ا ل إ م ا م فهل تحسب لي ر ك ع ة أ م أ ن ه يجب أ ن أ ك و ن ق ر أ ت س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ع ا م ة اهل العلم على أ ن ا ل ر ك ع ة تدرك بادراك الركوع هذا ب ا ل ن س ب ة للمسبوق إ ذ ا وجد ا ل إ م ا م راكعا ف إ ن ه يصنع كما يصنع ا ل إ م ا م بعد أ ن يكبر تكبيره ا ل إ ح ر ا م ثم يكون بعد ذلك أ د ر ك ا ل ر ك ع ة وحديث أ ب ي بكر صريح فيها صريح في هذا يقول هل يجوز ا ل ص ل ا ة خلف الصفوف وحدي إ ذ ا لم أ ج د أ ح د ا يصلي معي حديث ثابت إ ن ه لا صلاه ا ل م ن ف ر د للفذ خلف الصف فعلى هذا لا تصح ا ل ص ل ا ة خلف الصفوف بل ينتظر حتى ي أ ت ي من يصف معه و لو اقتضى ا ل أ م ر فالفراغ من ا ل ص ل ا ة كلها ولو فاتته ا ل ج م ا ع ة ت ف و ت ا ل ج م ا ع ة ولا يعرض صلاته للبطلان نعم يحرص على أ ن يكون معه أ ن يجد ف ر ج ة سوء الصفوف أ ن وجد مساق يصف عن يمين ا ل إ م ا م لا باس لكن إ ذ ا لم يجد ش ي ء من ذلك فلا يصف حتى ي أ ت ي معه أ ح د الاختلاج حديث ضعيف وهو أ ي ض ا اعتداء على ا ل آ خ ر ي ن يعتد على ا ل آ خ ر ي ن لو ك ن ل عرف شخص من الذي في الصف المؤخر و أ ر ا د أ ن ي ت أ خ ر إ ح س ا ن ا على هذا ا ل م ت أ خ ر فما الحكم أ م باب ك و ن ه يجذب شخص ا ق ت ل ا ج حديثه ضعيف كما هو معروف و هو أ ي ض ا يعتد على هذا الشخص المختلج المجذوب و تفويت للفضل عليه فلا يسوغ لكن لو عرف شخص في الصف المؤخر أ ن هذا الشخص لم يجد من ا ل ص ف معه و أ ح س ن إ ل ي ه و ت أ خ ر من أ ج ل ه فماذا يقال ماذا نقول نقول هذا محسن نعم م س أ ل ة الايثار بالقرب وجه ا ل إ ي ث ا ر أ ن ه ترك الصف المفضل من أ ج ل هذا لا له من أ ج ل ه لا له و ا ل إ ي ث ا ر لو تركه له كما هو معروف لكن إ ذ ا تركه من أ ج ل ه فرق نعم ماذا نقول نقول م أ ج و ر على قدر هذا ا ل إ ح س ا ن أ و نقول م س أ ل ة م و ا ز ن ة بين أ ج ر ا ل إ ح س ا ن و بين الخلل الذي تركه في الصف و ما تركه من ف ض ي ل ة الصف المقدم هذه تحتاج إ ل ى م و ا ز ن ة فايهما أ ف ض ل و ماذا عما لو كان ا ل م ت أ خ ر لئيما فلما ترك ا ل ف ر ج ة تقدم إ ل ي ه هذا ا ل م ت أ خ ر على كل حال م س أ ل ة تحتاج إ ل ى م و ا ز ن ة و إ ذ ا فعل ذلك أ ح د فلا إ ش ك ا ل إ ن شاء الله تعالى لانه نفع متعدي مقدم على النفع اللازم في ا ل ج م ل ة إ ن كان قد اقتدى ب إ م ا م ت ب ر أ الذمه بتقليده فلا يعيد فلا يعيد و إ ن كان ا ب ت ه د وليس من اهل الاجتهاد يعيد يقول عندي زوجتي تشتكي من ضعف ونقص في إ ي م ا ن ه ا مع العلم ب أ ن ه ا تحافظ على جميع الصلوات و السنن و قيام الليل و ت س أ ل ما هي العوامل أ و ا ل أ س ب ا ب التي تزيد من إ ي م ا ن ي لا شك ان ا ل ز ي ا د ة من الاعمال ا ل ص ا ل ح تزيد في الايمان زياده ز ي ا د ة من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة مما يزيد ا ل إ ي م ا ن هذا يقول كيف أ ق و ي إ ي م ا ن ي و كيف أ ج ع ل نفسي مطمئن ة بما قدر الله شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى يقول ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على الوجه ا ل م أ م و ر به يعني بالتدبر و الترتيل تزيد القلب من ا ل إ ي م ا ن و ا ل ط م أ ن ي ن ة و اليقين ما لا يدركه إ ل ا من فعل هذا الفعل فعلينا بذلك يقول هل الشيخ رجح مذهب ا ل م ا ل ك ي في م س أ ل ة هل الذي يقضي أ و ل تكون أ و ل صلاه او آ خ ر ه نعم ما يؤديه مع ا ل إ م ا م هو أ و ل صلاته و ما يقضيه بعد السلام هو آ خ ر صلاته هذا هو الراجح هو مذهب ا ل م ا ل ك ي و الشافعيه يقول أ ل ي س مذهب ا ل م ا ل ك ي أ ن ا ل ر ك ع ة التي يقضيها بعد ا ل إ م ا م تعتبر له ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى التي فاتته إ ن كان سياق ا ل إ م ا م مالك لخبر ابن عمر و أ ن ه يجهر بما فاته على سبيل ا ل إ ق ر ا ر فنعم و إ ل ا فالمعروف م ذ ا ب ه م مع ا ل ش ا ف ع ي ة أ ك ث ر من سؤال حول حجز ا ل أ م ا ك ن حجز ي أ ت ي ويضع شيء لمكان مناسب ثم يستحق الجلوس في هذا المكان ويتقدم فيه على من جاء ق ب ل ه و ا ل أ ص ل أ ن من سبق إ ل ى مباح فهو ح ق به نعم ان جلس الشخص في مكان وقام ليعود إ ل ي ه قريبا فهو أ ح ق ثم ي أ ت ي مثلا ل ص ل ا ة العصر أ و ل ص ل ا ة المغرب ثم يحجز المكان من أ ج ل أ ن يجلس فيه بعد ص ل ا ة العشاء فلا في الصف ولا في ح ل ق ة الدرس ا ولا في غيره فالسبق هو الاصل من تقدم إ ل ى شيء فهو أ ح ق به و في قوله جل و علا ب ا ل ن س ب ة للمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه و الباد سواء المقيم في المسجد و الذي ي أ ت ي من ا ل ب ا د ي ة ليؤدي فرض أ و فرضين ما يختلف من تقدم إ ل ى شيء فهو أ ح ق به ثم قال جل و علا و من يرد فيه بالحاد بظلم يزيقن س م ع ن ا الالحاد معناه الاعظم هو الخروج والميل عن الدين ب ك ل ي ة لا ل ح ا د مجرد الميل عن ا ل ج ا د و حجز ا ل أ م ا ك ن منه والله المستعان هذا يقول انه قد عزم في هذا العام على قضاء ف ر ي ض ة الحج و عليه دين و يريد أ ن ينتقل من م ن ط ق ة إ ل ى م ن ط ق ة وانتقاله يكلفه مصاريف فهل يعذر في ت أ خ ي ر الحج نعم إ ذ ا كان عليه دين لا يجوز له أ ن يحج إ ل ا ب إ ذ ن صاحب الدين لا يحج إ ل ا ب إ ذ ن صاحب الدين فالدين مقدم يقول بعض الملتزمين بالدين هداهم الله لا يهتمون كثيرا ب ا ل ن ظ ا ف ة ا ل ب د ن ي ة والملبس هل من توجيه ل أ ه ل ا ل ق د و ة و ا ل ه د ا ي ة يقول وعذرا فلست أ ق ص د ا ل إ س ا ء ة ثم يقول على كل حال الدين في هذا الباب واضح وما جاء من النصوص الشرعيه تنظيف الثياب والبدن تسريح الشعر معروف ثابت في الصحيحين وغيرهما على أ ن لا يكون ا ل أ م ر يصل إ ل ى حد ا ل إ س ر ا ف و ا ل م ب ا ل غ ة ن يقول عملي نوبات ص ب ا ح ي ة و م س ا ئ ي ة و آ خ ر الليل ف أ ح ي ا ن ا نكون ث ل ا ث ة أ ش خ ا ص فيخرج اثنين يعني اثنان من النوب ة حتى يتسنى لهم قضاء حاجتهم وهكذا تكون قد مرت علينا كلنا جميعا بتساوي فهل التقسيم في العمل يجوز علما ب أ ن ا ل إ د ا ر ة تعلم ذلك ما لم يكن هناك عدم و تفريط في العمل يريد أ ن ه م يخرجون في وقت الدوام لقضاء حوائجهم مع علم ا ل إ د ا ر ة بذلك إ ذ ا كان الحوائج هذه لا يوجد من يقوم بها و العمل أ و خروجهم لقضائها لا يقل بالعمل مع رضا المسؤول الذي يملك وعلم ف ب ذلك ف ا ل أ م ر فيه سعه لكن لا ت ر ت ب على ذلك ا ل إ خ ل ا ل بالعمل يقول هذه ا ل ص و ف ي ة ف ر ق ة فرق ة و فرقه و ا ح د ة هي فرق منهم الغلاه الذين يصلون إ ل ى حد يسقطون التكاليف عنهم ومنهم الذين يزعمون أ ن ه لا فرق بين الخالق والمخلوق ر أ و انه احدث الوجود اذن لا ينتسبون إ ل ى التصوف ومنهم من دون ذلك شك انهم فرق منهم الغلاه و منهم من, من بدعتهم أ خ ف الله المستعان يقول اعتاد ل ا ئ م ه ترك الحديث بعد ص ل ا ة العصر من يوم ا ل ج م ع ة فهل في هذا أ ث ر لا هو عمل موروث لا يستند إ ل ى أ ث ر ملزم النظر بغضب إ ل ى المتكلم في ا ل خ ط ب ة أ ن اصمت هل يجوز هذه م باب ا ل إ ش ا ر ة ولا شك أ ن المسلم عليه أ ن يتمعر وجهه إ ذ ا ر أ ى من يعصي و الكلام في ا ل خ ط ب ة م ع ص ي ة ف إ ذ ا تغير وجهه من أ ج ل وقوع هذه ا ل م ع ص ي ة و أ ف ا د في ا ل ك ف عنها فهذا شيء طيب يقول رجل في رمضان الماضي سمع أ ط ف ا ل يؤذنون ف ظ ل انه أ ذ ا ن المغرب ف أ ف ط ر ثم أ ن ه علم أ ن ه لا زال النهار و لم ي ع ن عليهم القضاء هذا عليه القضاء ل أ ن ا ل أ ص ل بقاء النهار يقول على مذهب ا ل ح ن ا ب ل من ترك ركن في ا ل ص ل ا ة السهو و أ ت ى ب ر ك ع ة أ خ ر ى مكان ا ل ر ك ع ة التي نسي فيها الركن هل يلزمه سجود السهو نعم ي ل ز م نعم ل أ ن تعمد ا ل ز ي ا د ة يبطل ا ل ص ل ا ة فالذي يبطل عمده يجب فيه سجود السهو وهي أ ي ض ا ز ي ا د ة في ا ل ص ل ا ة يقول في التشهد إ ذ ا قلت أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسول هل هذا فيه تغيير في المعنى على كل حال هذه العبادات ت و ق ي ف ي ة والفاظ متعبد بها نعم يلزم الاتيان بها كما وردت رجل اغمي عليه ث ل ا ث ة أ ي ا م هل يقضي ا ل ص ل ا ة إ ذ ا أ ك م ل ا ل ث ل ا ث ة أ ي ا م لا يقضي لكن كانت دون ث ل ا ث ة فهو شبه بالنوم عند أ ه ل العلم عليه القضاء أ م ا ث ل ا ث ة أ ي ا م ف أ ك ث ر فلا اللهم صل على ح م د ب ا ب في من أ د ر ك ر ك ع ة يوم ا ل ج م ع ة عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من أ د ر ك من ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ر ك ع ة فليصل ي إ ل ي ه ا أ خ ر ى قال ابن شهاب و ي السنه قال مالك رحمه الله على ذلك أ د ر ك ت أ ه ل العلم ببلدنا وذلك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك الصلاه قال مالك قال مالك رحمه الله في الذي يصيبه زحام يوم الجمعه فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام إ م ل إ ي ت د ي صلاته ظهرا ا ر ق و ل رحمه الله تعالى باب في من ادرك ركعه يوم الجمعه ح د ث ي ح ي ى م ا ل ك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك بصلاه الجمعه ركعه فليصلي اليها ا خ ر ى يعني بعد سلام الامام قال ابن شهاب وهي السنه من ادرك ركعه يضيف اليها اخرى لعموم الحديث اللاحق لكن لم يدرك ركعه فانه يصلي أربعًا. قال مالك على ذلك أ د ر ك ت أ ه ل العلم ببلدنا يعني ا ل م د ي ن ة و به قال ابن مسعود ابن عمر و أ ن ت و الليث و الشافعي و أ ح م د و مالك و دليل ذلك في قول ب ن تشاب من ا ل س ن ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أ د ر ك من ا ل ص ل ا ة ر ك ع ة فقد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة فالحديث بعمومه يشمل ا ل ج م ع ة و تقدم الحديث مسندا في الوقود و قال أ ب و ح ن ي ف و ابو حنيف وابو يوسف أ ح ر م في ا ل ج م ع ة قبل سلام ا ل إ م ا م صلى ركعتين لحديثه ما أ د ر ك ت م ف ص ل و ا ما فاتكم فاقضوا او ت م و ا فالحديث بعمومه يشمل ا ل ج م ع ة و قال مجاهد و عطاء و غيرهما من, من فاتته الخطبه صلى أ ر ب ع ا يعني و لو ت ف ص ل ا ة ك ا م ل ة فعندنا طرفان و س ط القول ا ل أ خ ي ر الذي يقول من فاتته الخطبه ف فاتت ا ت ت ا ل ج م ع ة والذي قبله أ ن من كبر قبل سلام ا ل إ م ا م أ د ر ك ا ل ج م ع ة و القول الوسط و هو قول جماهير أ ه ل العلم أ ن من أ د ر ك ركعه اضاف اليها اخرى و يكون حينئذ أ د ر ك ا ل ج م ع ة قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم ا ل ج م ع ة فيركع و لا يقدر على ان يسجد حتى يقوم ا ل إ م ا م أ و يفرغ ا ل إ م ا م من صلاته انه لا يخلو من حالين ان قدر على أ ن يسجد إ ن كان قد ركع فليسجد إ ذ ا قام الناس و تتم صلاته ل أ ن السجود ك ان سجدة و ا ح د ة ما تفوت س ج د ة و ا ح د ة لا تفوت لكن إ ذ ا كان ا ل إ م ا م سجد س ج د و ا ل م س أ ل ة م ف ت ر ض ة في شخص محتاج لهذا لا يستطيع ان يسجد م س أ ل ة ا ز ح ا م شديد في الحج مثلا في بعض الظروف يعني لا يستطيع القائم أ ن يجلس و لا الجالس أ ن يقوم و لا الراكع ان يسجد و لا أ ب د ا لكن ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى يقول إ ن قدر على أ ن يسجد إ ن كان قد ركع ا و كلام على في إ د ر ا ك الركعه و أ د ر ك الركوع مع ا ل إ م ا م ثم سجد ا ل إ م ا م سجده فلما قاموا من هذه ا ل س ج د ة س ج د ه هذه الصوره ا ل ص و ر ة الثانيه يسجدون سجدتين و هو لا يستطيع ثم يقومون الى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة يسجد هو السجد و لا يتمكن من السجود حال سجودهم و لا حال جلوسهم بين السجدتين لكن قام ا ل إ م ا م ل ل ث ا ن ي ة فسجد سجدتين ثم لحق ا بهم ما الحكم إ ن كان قد ركع فليسجد إ ذ ا قام الناس قام الناس معناه أ ن ه م سجدوا سجدتين و إ ن لم يقدر على أ ن يسجد حتى يفرغ ا ل إ م ا م من صلاته سلم ا ل إ م ا م ف إ ن ه أ ح ب إ ل ي أ ن يبتدئ صلاته ظهرا أ ر ب ع ا أ ح ب إ ل ي و ا ل م ا ل ك ي يقولون وجوبا ل أ ن ه لم يتم له مع ا ل إ م ا م ر ك ع ة فيبني عليها لم يتم له مع ا ل إ م ا م ر ك ع ة فيبني عليها ظاهر الفرق من الصورتين يعني أ د ر ك ر ك ع ة بركوعها و سجدتيها أ ث ن ا ء ص ل ا ة ا ل إ م ا م ه م ع ه و الثاني أ د ر ك الركوع لكن السجود بعد فراغ ا ل إ م ا م من صلاته ف ا ل أ و ل يضيف إ ل ي ه ا أ خ ر ى و تتم له ا ل ج م ع ة الثاني لا والصورتان كلتا هما في من لم يدرك ل ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة من ا ل ج م ع ة نعم نعم صلى الله عليك باب ما جاء في من راف يوم ا ل ج م ع ة قال مالك من راف يوم ا ل ج م ع ة و ر ي م ا و يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ ا ل إ م ا م من صلاته ف إ ن ه يصلي أ ر ب ع ا قال مالك رحمه الله في الذي يركع ركعه مع ا ل إ م ا م يوم ا ل ج م ع ة ثم يرعف فيخرج فياتي وقد صلى ا ل إ م ا م ركعتين كلتيهما أ ن ه يبني بركعه أ خ ر ى ما لم يتكلم قال مالك رحمه الله ليس على من رعف واصابه أ م ر لا بد له من الخروج أ ن ي س ت أ ذ ن ا ل إ م ا م يوم ا ل ج م ع ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج قل تلعين على باب ما جاء في من رعف وضمها ما من تقدم في رعف يوم ا ل ج م ع ة قال مالك من رعف يوم ا ل ج م ع ة و ا ل إ م ا م يخطب فخرج لغسل الدم فلم يرجع حتى فرغ ا ل إ م ا م من ص ل ا ة ه بان ه ص ل ي أ ر ب ع ا هذا ما في ش ك ا ل و هذا أ م ر متفق عليه ل ان د ر ك شيئا قال مالك في الذي يركع ر ك ع ة مع ا ل إ م ا م يوم ا ل ج م ع ة ثم يرف بضم العين و فتحها فيخرج لغسل الدم ف ي أ ت ي أ ن يرجع و قد صلى ا ل إ م ا م ركعتين كلتيهما أ ن ه يبني ب ر ك ع ة أ خ ر ى ما لم يتكلم و هذه ا ل م س أ ل ة فرع على م س أ ل ة ا ل ب ن ا ء ب ا ل ن س ب ة لمن أ ح د ث و هو في صلاته نعم ما لم يتكلم يبني ما لم يتكلم و يضيفون أ ي ض ا ما لم يطعن ج ا ك ز ه و لم يستدبر ا ل ق ب ل ة بلا عذر و لم يجاوز أ ق ر ب مكان ممكن إ ذ ا وجد هذه ا ل أ م و ر فيبني في وكل هذا مبني على حديث ع ا ئ ش ة وحديث ع ا ئ ش ة ذكرنا سابقا أ ن ه ضعيف قال مالك ليس على من ر ع ف أ و أ ص ا ب ه أ م ر لا بد له من الخروج كالحدث و ا ل إ م ا م يخطب مثلا اي ساذن ا ل إ م ا م يوم ا ل ج م ع ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج أن ت ص و ر ن استئذان ا يعني في قاعده ا ل د ر ا س ة يخرج الطالب دون استئذان لا ما يستطيع لكن و ا ل إ م ا م ي خ ط و كل واحد يريد ا ل د و ر ة وندرك يقول ليس ع ل ى م ا ضعف او ا ص ا ب أ م ر لا بد له من الخروج أ ن ي س ت أ ذ ن الامام يوم ا ل ج م ع ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج لو قالنا طالب في ق ا ع ة الدرس ما يحتاج ا س ت ا ذ ن ه ذ درس جمعه اعظم خ ط ب ة يجب الانصات لها والدرس ما يجب الانصات لها ما يجب الاستاذن ليش ما نخرج نعم لو احتجت ا م ث ل ه ا له ل ي أ خ ذ على مقابل ا ل د ر ا س ة ويتعلق بها حقوق له وعليه وقد دخل على هذا العقد أ ن ه يلتزم ب ا ل أ ن ظ م ة والتزم له بما يترتب على هذه ا ل د ر ا س ة في مقابل أ ن ه يلتزم بهذه ا ل أ ن ظ م ة ليس له أ ن يحتج بمثل هذا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج لا ي س ت أ ذ ن ا ل إ م ا م بهذا يقول جمهور الفقهاء ل أ ن ه يشق على الناس خصوصا ً مع كثرتهم كبر المسجد وما في الدين من حرج ما لكم الدين جعل حرج في من وقال ا ب ن س ل م ي ن كانوا ي س ت أ ذ ن و ن كانوا ي س ت أ ذ ن و ن ا ل إ م ا م من مجرى كلام عبث ل أ ن ه قد يقول قائل د ا ئ ل داعي لمثل هذا الكلام هذا كلام ما يحتاج إ ل ى ان يقال ل أ ن ه ما يتصوره كانوا ي س ت أ ذ ن و ن ا ل إ م ا م يوم ا ل ج م ع ة و ي خ ت ب في الحدث و الرعاف فلما كان زمن زياد كثر ذلك فقال زياد من أ خ ذ ه من اخذه مانئه فهو إ ذ ن يعني م ن أراد أن ي خ ر ج ل ح ان يكون ل ا ل م ن ا ل م ولكن أنه جاء يجب ا ان ل ف ك ة م ع ر و ف كيف ي س ت أ ذ ن ا ل م ن ا ف ق و ك ي ف ي س ت أ ذ ن ا ل م م نعم ؤ ن يستأذن ا ل م ؤ م ن ل ل ح ا ج ة و ل ل العمل م ص ح ة و ي س ت أ ذ ن المنافق ر و ب م ن ا ل ع م ل م ن ا ء ا ل ل إليك ه باب ما جاء في السعي يوم ا ل ج م ع ة عن مالك ا ن و سال ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين نودي يوم آمنوا إذا للصلاة من يوم الجمعة من فقال ا س ع ابن شهاب رحمه الله كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ي ق ر أ ه ا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة فامضوا إ ل ى ذكر الله قال مالك رحمه الله و إ ن م ا السعي في كتاب الله العمل والفعل يقول الله تبارك وتعالى ف إ ذ ا تولى سعى في ا ل أ ر ض وقال تعالى و أ م ا من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم أ د ب ر يسعى وقال إ ن سعيكم لشتى قال مالك رحمه الله فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي ع ل ا ل أ ق د ا م ولا الاشتداد و إ ن م ا ع ن العمل والفعل يقول رحمه الله باب ما جاء في السعي يوم ا ل ج م ع ة السعي الواجب المستدل عليه بقوله تعالى إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة فاسعوا فاسعوا الى ذ ك ل ل ه وذروا البيع ل أ ن ا ل أ م ر بالسعي يدل على وجوب وجوب الذهاب ل ل ص ل ا ة وجاء النهي عن ا ل إ س ر ا ع إ ذ ا اقيمت ا ل ص ل ا ة فلا تاتوه ا و أ ن ت م تسعون نعم عليكم ا ل س ك ي ن ة والوقار المقصود أ ن هل ما جاء في قوله جل وعلا فسعوا ينافي ا ل س ك ي ن ة والوقار ا ل م أ م و ر بهما حدثني يحيى عن مالك أ ن ه س أ ل ابن ش ه ا ب عن قول الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نود ي ل ل ص ل ا ة منهم ل ج م ع ا ت فسعوا ا ل ك الله نود ي ل ل ص ل ا ة أ ذ ن لها عند قعود ا ل إ م ا م على المنبر من يوم ا ل ج م ع ة من هذه ب ي ا ن ي ة وقيل انها بمعنى في في يوم الجمعه فاسعوا إ ل ى ذكر الله وقال بذلك ا ل خ ط ب ة و ا ل ص ل ا ة فقال ابن الشاب كان عمر بن الخطاب ي ق ر أ ه ا إ ذ ا نودت ي ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة فامضوا إ ل ى ذكر الله يقرأها كذلك قراءة يريد بها التفسير يريد تفسيرية قراءة بقراءة بها اسعوا امضوا كذلك فمعنى ق ا ل مالك رحمه الله تعالى و إ ن م ا السعي في كتاب الله العمل والفعل و إ ن أ ط ل ق ل غ ة على ا ل إ س ر ا ع والجري ومنه السعي بين الصفا والمروه السعي بين الصفا والمروه سعي شديد نعم سعي شديد السعي الصفا والمروة وقد جاء النهي الإسراع الصلاة فقبل الإقامة بابه إذا كان السرعة في المشي ليس من أجل إقامة الصلاة وإنما المشقة المأمومين فقبل أولى ليس أجل على عن بين قيمة في خشية من من وقد ذو هذا يرد كثيرا إ م ا م ينتظره المامومين و ت أ خ ر عليه و أ س ر ع من أ ج ل الا يشق على المامومين وليس من أ ج ل إ د ر ا ك ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه منهي عن السعي و ا ل ا س ر ع يدخل في هذا ولما يدخل يدخل لما يدخل ومن أ ج ل الا يشق على المامومين في انتظاره نعم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ما نقلنا و السعي ينهى عنه قبل اقام باب أ و لا إ ذ ا نهي عن السعي بعد ا ل إ ق ا م ة لغرض صحيح فمن باب أ و ل ى إ ذ ا لم يكن ذلك الغرض موجودا مع أ ن السعي ا ل س ر ع ة في المشي له أ ث ر على ا ل ص ل ا ة يصاب هذا بالبهر قد يشق عليه أ ن يصلي و قد يغفر عن صلاته بسبب ذلك ف إ ذ ا سعى قبل ا ل إ ق ا م ة و حضر إ ل ى المسجد و ارتاح و انتفت هذه المفسده ل نقول النهي إن عن السعي قبل ا ل إ ق ا م ة باب أ و ل ى نعم نعود إ ل ى م س أ ل ة ا ل إ م ا م الذي لا يريد أ ن يشق على المعلم ومع م ل ا ح ظ ة أ ن بعض ا ل أ ئ م ة لا يقيم ل ل م أ م و م ي ن أ ي وزن و إ ن م ا لا يريد أ ن يتكلموا فيه هذا أ ي ض ا له أ ث ر في الحكم、نعم. فرق بين من يريد أ ن لا يشق على المؤمنين بغض النظر عن ك و ن تكلموا أ وما تكلموا وبين من ينظر إ ل ى نفسه دون غيره نعم نجر إ ز ا ر ه خشي ان تكون ا ل س ا ع ة عليه الصلاه والسلام على كل حاله م و ر م مقاصدها ف إ ذ ا كانت ا ل م ش ق ة ا ل ل ا ح ق ة بالمؤمنين ب ا ل غ ة ومؤثره لا شك أ ن استدراك مثل هذا مطلوب ولذا أ م ر بتخفيف ا ل ص ل ا ة لئلا يشق ع ل المؤمنين و إ ن م ا س ع ي ه في كتاب الله العمل ا ل ف ع ل يقول الله تبارك و تعالى و إ ذ ا تولى سعى في ا ل أ ر ض ليفسد فيها و يهلك الحرث والنسل ا يقول جل و علا و أ م ا من, من جاءك يسعى يعني مسرعا و هو يخشى الله عز و جل و قال ثم أ د ب ر يسعى في ا ل أ ر ض بالفساد و قال إ ن سعيكم عمله لشتى مختلف فاعل للطاعات يريد بذلك وجه الله جزاؤه ا ل ج ن ة و عامل بالمعاصي مسخطا لربه جل و علا فجزاؤه النار قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بصحيح ا ل أ ق د ا م ولا الاشتداد أ ي الجري و إ ن م ا عنا العمل والفعل و من ذلك قول ه تعالى و من أ ر ا د ا ل آ خ ر ة و سعى لها س ع ي و لو كان مقعدا و لو كان مقعدا يسمى حينئذ ساعيا إ ذ ا عمل بما يرضي الله جل و علا قوله جل و علا الذين ضل سعي في ا ل ح ي ا ة الدنيا هذا كثير في النصوص نعم ن ل ى ا ل ك باب ما جاء في ا ل إ م ا م ينزل ب ق ر ي ة يوم ا ل ج م ع ة في السفر قال مالك رحمه الله إ ذ ا نزل ا ل إ م ا م ب ق ر ي ة تجب فيها ا ل ج م ع ة والامام مسافر فخطب وجمع بهم ف إ ن أ ه ل تلك ا ل ق ر ي ة وغيرهم يجمعون معه قال مالك رحمه الله و إ ن جمع ا ل إ م ا م وهو مسافر ب ق ر ي ة لا تجب فيها ا ل ج م ع ة فلا ج م ع ة له ولا ل أ ه ل تلك ا ل ق ر ي ة ولا لمن جمع من غيرهم وليتمم اهل تلك ا ل ق ر ي ة وغيرهم ممن ليس بمسافر ا ل ص ل ا ة قال مالك ولا جمعت على مسافر يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في ا ل إ م ا م ينزل بقريه يوم ا ل ج م ع ة في السفر كذا ترجم ولم يذكر تحت ا ل ت ر ج م ة شيئا و إ ن م ا ذكر الحكم من قبله رحمه الله قال مالك إ ذ ا نزل ا ل إ م ا م ب ق ر ي ة تجب فيها ا ل ج م ع ة ب أ ن كانوا م س و ط ن ي ن والامام مسافر فخطب وجمع بهم ف إ ن أ ه ل تلك ا ل ق ر ي ة وغيرهم يجمعون معه ذكر ابن إ س ح ا ق وغيره أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ د ر ك ت ه ا ل ج م ع ة في بني سالم بن عوف فصلاها بمسجدهم قال مالك و إ ن جمع ا ل إ م ا م ومسافر ب ق ر ي ة لا تجب فيها ا ل ج م ع ة على أ ه ل ه ا لفقد شروطها فلا ج م ع ة له ولا ل أ ه ل تلك ا ل ق ر ي ة ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم اهل ا ل ق ر ي ة وغيرهم من ليس بمسافر ا ل ص ل ا ة هذا مسافر وجاء إ ل ى قوم غير مستوطنين فصلى بهم ج م ع ة و هذا يحصل بعض الاجتهادات من الشباب اذا خرجوا في ر ح ل ة أ و ن ز ه ة نعم يخطبهم و يصلي نعم يقول و إ ن جمع ا ل إ م ا م و المسافر ب ق ر ي ة لا تجب فيها ا ل ج م ع ة فلا ج م ع ة له ولا ل أ ه ل تلك ا ل ق ر ي ة و لا لمن جمع معهم من غيرهم و ليتمم اهل تلك ا ل ق ر ي ة و غيرهم يعني أ ر ب ع ركعات ل أ ن ا ل إ م ا م و من معهم سافرون فهؤلاء يكفيهم هي و إ ن كانت ب ن ي ة ا ل ج م ع ة إ ل ا أ ن ه ا تكفي عن الظهر ل أ ن ه ا م ق ص و ر ة ركعتين و مسافر لكن أ ه ل ا ل ق ر ي ة و غيرهم يتمموا صلاته م ي أ ت و ن بركعتين أ خ ر ي ي ن ممن ليس ل ل م س ا ف ر ن ا ل ص ل ا ة قال الباجي يحتمل معنيين ا أ ح د ه م ا يعود إ ل ى ا ل إ ت م ا م و الثاني أ ن يتموا على ما تقدم من صلاتهم و هو الظاهر من اللفظ يعني يقول يحتملوا معنيه احدهما يعود إ ل ى ا ل إ ت م ا م و الثاني أ ن ي ت م على ما تقدم من صلاتهم و هو الظاهر من اللفظ ل أ ن ه لو أ ر ا د الاحتمال ا ل أ و ل لقال و ليعد جميع المصلين معه فيتم المقيم و يقصر ا ل م س ا ف ة المقصود أ ن الاحتمالين الذي ذكرهما أ ن ا ل ص ل ا ة ب ا ط ل ة على الاحتمال ا ل أ و ل و ا ل ص ل ا ة على الاحتمال الثاني ص ح ي ح ة إ ل ا أ ن ه ا غير م ج ز ئ ة عن ا ل ج م ع ة فالمسافر تصح له ظهر م ق ص و ر ة و المقيم لا بد أ ن يضيف إ ل ى هاتين الركعتين ركعتين أ خ ر ي ن فلما خص المقيمين بالذكر عرف أ ن ص ل ا ة المسافرين ص ح ي ح ة ف إ ذ ا كانت ص ل ا ة المسافرين ص ح ي ح ة و ليست ج م ع ة إ ذ ن هي ظهر م ق ص و ر ة ف إ ذ ا صحت للمسافرين صحت للمقيمين على أ ن يضيفوا إ ل ي ه ا ركعتين أ خ ر ي ي ن كما جاء في الحديث أ ت م و ا ف إ ن قوم سفر فلما خص المقيمين بالذكر كان ا ل أ ظ ه ر أ ن ص ل ا ة المسافرين ج ا ئ ز ة قال مالك و لا ج م ع ة على مسافر و قد نقل ا ل إ ج م ا ع على هذا أ ن ه لا ج م ع ة على مسافر و لم يحفظ أ ن النبي ع ل ي الصلاه و س ل م صلى ا ل ج م ع ة في السفر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 عن مالك عن ابي الزناد ي عن الاعرج عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم ا ل ج م ع ة فقال فيها س ا ع ة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي ي س ع ل الله شيئا إ ل ا أ ع ط ا ه إ ي ا ه و أ ش ا ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن ا ل ه ا د عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال خرجت إ ل ى الطور فلقيت كعب ا ل أ ح ب ا ر فجلست معه فحدثني عن ا ل ت و ر ا ة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته ان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم ا ل ج م ع ة فيه خلق آ د م وفيه اهبط من ا ل ج ن ة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم ا ل س ا ع ة وما من د ا ب ة إ ل ا وهي م ص ي خ ة يوم ا ل ج م ع ة م ن حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من ا ل س ا ع ة إ ل ا الجن و ا ل إ ن س وفيه س ا ع ة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي ي س أ ل الله شيئا إ ل ا أ ع ط ا ه إ ي ا ه ق ا ل كعب ذلك في كل س ن ة يوم فقلت بل في كل ج م ع ة فقرا كعب ا ل ت و ر ا ة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه فلقيت بصره ة بن أ ب ي ب ص ر ة الغفاري فقال من أ ي ن اقبلت فقلت من الطور فقال لو ادركتك قبل أ ن تخرج إ ل ي ه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل ا ل م ض ي إ ل ا إ ل ى ث ل ا ث ة مساجد إ ل ى المسجد الحرام و إ ل ى مسجدي هذا و إ ل ى مسجدي ا ل ي ا أ و بيت المقدس يشك قال أ ب و ه ر ي ر ة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب ا ل أ ح ب ا ر وما حدثته به في يوم ا ل ج م ع ة فقلت قال كعب ذلك في كل س ن ة يوم قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرا كعب ا ل ت و ر ا ة فقال بل هي في كل ج م ع ة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أ ي ه س ا ع ة هي قال أ ب و هريره فقلت له أ خ ب ر ن ي بها ولا تظن علي فقال عبد الله بن سلام هي آ خ ر س ا ع ة في يوم ا ل ج م ع ة ق ا ل أ ب و ه ر ي ر ة فقلت وكيف تكون آ خ ر س ا ع ة في يوم ا ل ج م ع ة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ا ل س ا ع ة س ا ع ة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام أ ل م يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم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 من يوم ا ل ج م ع ة اختلف في تعيينها على أ ق و ا ل ك ث ي ر ة بلغت عند ابن حجر أ ك ث ر من أربعين ق و ل اربعين ً أ ك ث من أ ر قولا ً و قبل ذكره ل ل أ ق و ا ل ذكر ع د ة استفهامات تحصر هذه ا ل أ ق و ا ل فقال اختلف أ ه ل العلم من ا ل ص ح ا ب ة و التابعين و من بعدهم في هذه ا ل س ا ع ة هل هي ب ا ق ي ة أ و رفعت و على البقاء هل هي في كل ج م ع ة أ و ج م ع ة و ا ح د ة من كل س ن ة و على ا ل أ و ل يعني كونها في كل ج م ع ة هل هي في وقت معين أ و مبهم و على التعيين هل تستوعب الوقت كله أ و تبهم فيه يعني في بعض ه في شيء منه و على ا ل إ ب ه ا م ما ابتداؤه و ما انتهاؤه و على كل ذلك هل تستمر يعني تلزم وقت معين في كل ج م ع ة أ و تنتقل يعني كما قيل في ل ي ل ة القدر و على الانتقال هل تستغرق اليوم أ و بعضه فذكر بعد ذلك تفريعا على هذه الاستفهامات ثلاثه و اربعين قولا و في ا ل م س أ ل ة يعني في تعيين هذه ا ل س ا ع ة أ ق و ى ما ورد في ذلك حديثا حديث الباب حديث أ ب ي ه ر ي ر ة و محاورته مع كعب أ و ل ا ً ثم مع عبد الله بن سلام و أ ن ه ا هي آ خ ر ساعه في يوم ا ل ج م ع ة و هذا الحديث مخرج في السنن صححه الترمذي و غيره و أ ص ح منه ما في صحيح مسلم انها من جلوس الخطيب على المنبر إ ل ى انصرافه من ا ل ص ل ا ة من ج ل و س ا ل خ ط ي بن على ل ا م ب ابن ر انصرافه إلى الصلاة من, جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة ابن حجر لما ذكر ا ل أ ق و ا ل قال و أ ر ج ح ه ا ما يسنده الدليل من جلوس ا ل إ م ا م وهو في صحيح مسلم عن أ ب ي موسى ورجحه البيهقي وابن العربي والقرطبي والنووي وغيرها ل ق و ل الثاني من, الأقو... من ارجح ا ل أ ق و ا ل بعد العصر إ ل ى المغرب ل ح د ي ث عبد الله بن سلام رجحه أ ح م د و إ س ح ا ق وجمع غفير من أ ه ل العلم نحن اخر س ا ع ة في الجمعه على القول ب أ ن ه ا تنتقل لا إ ش ك ا ل لكن على القول بلزوم س ا ع ة و ا ح د ة والحديث حديث أ ب ي موسى صحيح وحديث أ ب ي ف ر ي ر ة أ ي ض ا مصحح وترجيح حديث أ ب ي ف ر ي ر ة من أ ئ م ه كبار و أ ن ه ا اخذ س ا ع ة فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يحرص على أ ن يستغل هذين الوقتين بالدعاء اللذين ورد فيهما الخبر ب أ ن ه ا ساعه ا ل إ ج ا ب ة يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم ا ل ج م ع ة فقال فيه س ا ع ة وهي هنا م ب ه م ة عينت في الحديثين الذي سبق ذكرهما س ا ع ة لا يوافقها الروايه ا ل أ خ ر ى في حديث ب ي ر ي ر لا يصادفها وهما بمعنى و ا ل م و ا ف ق ة و ا ل م ص ا د ف ة أ ع م ان تكون بقصد أ و من غير قصد يوفق للدعاء في هذه ا ل س ا ع ة و لو لم يقصد ف ي س ت ج ا ب دعاء ل أ ن لفظ ا ل م ص ا د ف ة و ا ل م و ا ف ق ة نعم لا يفيد أ ن ه يتحرى هذه ا ل س ا ع ة لا يوافقها عبد مسلم فهي خ ا ص ة بالمسلمين و هو قائم يصلي ي س أ ل الله شيئا قائم عبد مسلم و هو قائم يصلي ي س أ ل عبد أ و ص ف بكونه مسلم و اوصف أ ي ض ا بكونه قائم قائم يصلي و اوصف أ ي ض ا بكونه ي س أ ل الله تعالى عبد مسلم و هو قائم ا ل ج م ل ة ح ا ل ي ة و الحال أ ن ه قائم يصلي أ ي ض ا ج م ل ة ح ا ل ي ة ي س أ ل الله شيئا حاليا وهو قائمه تحتاج إ ل ى رابط نعم ولذا ج ا ء بالواو يصلي يحتاج إ ل ى رابط نعم يصلي ي س أ ل هذه أ ح و ا ل المضارع يحتاج إ ل ى رابط ولا ما يحتاج نعم يستوي أ ن يكون بذلك مثبتا أ و منفيا نعم يحتاج ولا ما يحتاج نعم ما يحتاج وذات بدء بالمضارع انثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت طيب هذه أ ح و ا ل لعبد و عبد فاعل تبين ه ي ئ ة الفاعل و مجيء الحال من الصاحب ا ل ن ك ر ة حكمه الصاحب ا ل ن ك ر ة ا ل ن ك ر ة ح ا ج ة إ ل ى حال او بيان ا و ي وصف وصف لكنه وصف بقوله مسلم فساغ بيان حاله بعد الوصف ي س أ ل الله شيئا مما يليق أ ن ي س أ ل ه م س ل م ربه بأن يكون لا حرما و لا يدعو ب إ ث م و لا ق ط ي ع ة رحمه و أ ن يحرص على ا ل أ س ب ا ب أ س ب ا ب ا س ت ج ا ب ة الدعاء و يحرص على ترك الموانع التي تحول دونه و دون إ ج ا ب ه دعائه من أ و ض ح ذلك أ ك ل الحرام صلى الله ع ل ي ه أ ط ب مطعمك تكون مستجابه الدعوه قد يقول شخص أ ق س م اليوم إ ل ى ساعات اليوم أ ج ل س من اذان الصبح إ ل ى س ا ع ة أ و ساعتين إ ل ى أ ن تطلع الشمس أ د ع و الله ا ل ج م ع ة ا ل ث ا ن ي ة أ ج ل س من ط ل ع الشمس ساعتين ا ل ث ا ل ث ة من مضي الوقت ا ل أ و ل ساعتين و هكذا إ ل ى آ خ ر اليوم يقول أ ه ل العلم ان فعل هذا لا بد أ ن يصادفه إ ل ا على القول ب أ ن ه ا تنتقل إ ل ا على القول ب أ ن ه ا تنتقل نعم ل أ ن ه قد يجلس على القول ب أ ن ه ا تنتقل من طلوع الصبح إ ل ى طلوع الشمس هذه ا ل ج م ع ة و انتقلت إ ل ى ما بعده ثم في ا ل ج م ع ة ا ل ث ا ن ي ة رجعت فلا ي ص ا د ف لكن على القول بثبوتها و لزومها وقتا معينا إ ذ ا قسم يوم ا ل ج م ع ة لا بد أ ن يدركها لكن إ ذ ا أ د ر ك ه ا هل يلزم من خلال النص نصفه وعد ب إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة ف إ ذ ا وافقها صادفها ي س أ ل الله شيئا الا أ ع ط ا ه إ ي ا ه يعني يقتضي ذلك مع وجود الموانع فان نقول ان هذا يشمل من تلبس بالمانع أ و نقول أ ن النصوص لا بد أ ن يشد بعضها بعضا و يقوي بعضها بعضا ولا يضرب بعضها بعضا انا يستجاب اطعمه حرام و يشربه حرام و غذي بالحرام فانا يستجاب استبعاد و هنا و ع د نعم هنا و ع د بلا شك و وعد ممن لا يخلف المعاد لكن إ ذ ا تسبب ا ل إ ن س ا ن في حرمان نفسه من إ ن ف ا ذ هذا الوعد ل ا يلهم ل نفسه و أ ش ا ر رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده يقللها للترغيب فيها و الحظ عليها لقلتها و غ ز ا ر ة فضلها اشار رسول الله صلى الله عليه و سلم التصريح بذكر المشير والنبي ه و عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذكر ه ا ل حافظ من ر و ا ي ة أ ب ي مصعب من ر و ا ي ة أ ب ي مصعب فهل ر و ا ي ة ي ح ي ى موافق ة ل ر و ا ي ة أ ب ي مصعب نعم يعني كونه يقول ا ل ذ ي ص ر ح ه بالمشير أ ب و مصعب في ر و ا ي ت ه ل ل م و ض ع هل يعني هذا أ ن ه ا لا توجد في ر و ا ي ة ي ح ي ى لا تعول على أ ن ه يوجد في ن س خ ة ا ل م ط ب و ع ة مربين ي ر ه ذ ا مره بنا ن ظ ر هذا لكن هل كون ن ب ن حجر ينص على أ ن ا ل مشير في روايه ت ب ن مصعب و الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعني أ ن ه يوجد في الروايات ا ل أ خ ر ى لكن ر و ا ي ة يحيى يعني لو, كانت لو كان موجود في ر و ا ي ة يحيى لكانت أ و ل ى ب ا ل إ ش ا ر ة من روايه ب ن مصعب هي ا ل م و ط ة إ ذ ا أ ط ل ق و عليها جميع الشروح الا ما ندى ر ما في أ ي طبعه فيها إ ب ه ا م للمشير لا هو الكلام الاستذكار واللي بين و ا ل ت م ي د أ ي ض ا لكن ما رجعت ا ل آ ن في ط ب ع ما فيها ذكر المشيش أ و كلها اتفاق لا لا لا يمكن انا أ خ ط ا في ر و ا ي ة ب مصعب غير م و ج و د ة في ا ل ر و ا ي ة كلها اللي بايدينا النسخ كلها م و ج و د ة نحتاج إ ل ى ح ا د ث ل نفسه يمكن ان فهمت خ ط ه ما يبعد ا ل حديث مخرج في الصحيح من ر و ا ي ة عبد الله ا ل م س ل م ة ا ل ق النبي عن مالك ثم قالوا حدثني عن مالك ان يزيد بن عبد الله بن أ س ا م ة بن الهاد هكذا يتواطؤون على أ ن ه بدون ياء الهاد و العاص و ا ل أ ص ل أ ن ه او انهما ب ل ي ه ل أ ن ه م ق و ص مقترن بال فهو ا ل أ ص ل أ ن ه ب ل ي ه الهادي نعم و العاصي هذا ا ل أ ص ل لكن تواطؤوا على كتابتها بدون ياء لكن هل هذا على سبيل اللزوم لا شك ان ا ل ق ر آ ن جاء بهذا و بهذا من يهدي الله فهو إ ي ش بالياء و بدون ياء نعم بالاثنين ب ا ل أ م ر ي ن بالامرين, بالأمرين. بدل على الجواز تذكر الياء و تحذف النووي يتعقب كثيرا ذكرها بدون الياء و يقول ا ل أ ص ل ا ل ق ا ع د ة ان بالياء و حذفها خ ط أ لكن إ ذ ا نظرناها في أ ف ص ح الكلام تذكر و تحذف ليس للتعقب ا م ج ا ل ح ق ل عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي ه ر ي ر ة أ ن ه قال خرجت إ ل ى الطور الباجي يقول الطور هو في ا ل أ ص ل كل جبل يقال له طور إ ل ا أ ن ه في النصوص ا ل ش ر ع ي ة نصوص الكتاب و ا ل س ن ة جبل بعينه و هو الذي كلم الله جل و علا فيه موسى عليه السلام فلقيت كعب الاحبار كعب بن ماتر الاحبار الحميري و الاحبار جمه حبر الاحبر نعم الاصل ايش لا الاصل عند اهل اللغه انه بكسر الحال و المحدثون يفتحونها نعم هذا عند الاكثر فجلست معه أن ت و ر ث ن ا أ ن ب ن عباس حبر ا ل أ م ه يعني لو تقول حبر ا ل أ م ة تنتقد نعم تنتقد ولا شك أ ن اهل الحديث هم أ ه ل ا ل ر و ا ي ة إ ذ ا ثبتت عندهم ا ل ر و ا ي ة ب ف ت ا ل ف ت ح لا كلام ولو كانت في أ ص ل ا ل ل غ ة بكسر الحرف فجلست معه فحدثني عن ا ل ت و ر ا ة حدثني عن التوراه أ ن ي لا مانع من سماع ما في الكتب ا ل س ا ب ق ة من أ ه ل ه ا و جاء ا ل أ م ر بالتحديث عن بني إ س ر ا ئ ي ل و لا حرج و فيهم ا ل أ ع ا ج ي ب أ م ا أ ن يعمد المسلم إ ل ى ا ل ت و ر ا ة ف ي ق ر أ فيها فهذا امام ن و ع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ك ر على عمر أ ن ك ر على عمر أ ش د ا ل إ ن ك ا ر و النظر في كتب اهل الكتاب و النقل منها أ ل ف فيه الحافظ السخاوي كتابا أ س م ا ه ا ل أ ص ل ا ل أ ص ي ل في ذكر ا ل إ ج م ا ع على تحريم النقل من ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل نعم يبقى أ ن هذا هو ا ل أ ص ل لكن عند ا ل ح ا ج ة للرد عليه نعم أ و ل إ ث ب ا ت تحريفهم عمله أهم ا ل ل عمله إ س ا م أ ئ م ة ك ب ا ر ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م التمييز قل ع ن ه نعم نقل عنها في الجواب الصحيح وغيره م ن القيم وجمعنا نقل وقل مثل هذا في النظر في كتب ا ل ب د ع و المبتدعه لا يسوغ ل أ ح د طلاب العلم أ ن ينظر فيها لئلا يسبق إ ل ى قلبه شبهه يصعب عليه ا ج ت ث ا ث ه يصعب عليه ا ج ت ث ا ث ه لكن العالم المتمكن الذي لا يخشى عليه من أ ن ي ت أ ث ر بقصد الرد عليهم من كتبهم هذا الامانه و أ ي ض ا مطروق عند أ ه ل العلم لكن ينبغي لطالب ع ل م أ ن يجتنب النظر في كتب اهل البدع ل أ ن الشبهه ت س ر ع إ ل ى القلوب والبدع كذلك وما صح عن الله وعن رسوله وعن اهل العلم الموثوقين فيه ك ف ا ي كفاية لشغل ح ي ا ة المسلم وتجد طلاب العلم يجمعون الكتب من غير تمييز وبعضهم يشتري الكتاب ويعرف أ ن ه مشحون ب ا ل ب د ع وتمنيه نفسه أ ن ه أ ه ل للرد أ و سوف ي ت أ ه ل للرد فيكون ك ت ا ب بين يديك وتوثيق المعلومات من مصادرها نعم هذه التي ينادي بها كثير من أ ه ل الاختصاص في البحث وتوثيق المعلومات تجعل الطلاب يقتنون هذه الكتب وفيها ضرر كبير لمن لا يدرك خ ط و ر ة هذا الكلام و حدثته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان فيما حدثته أ ن قلت له قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم ا ل ج م ع ة خير خير و شر يستعملان ل ل م ف ا ض ل ة يعني على أ س ا س أ ن ه م ا أ ف ع ل تفضيل و لغيرها و لغيرها أ ص ح ا ب ج ن ة يومئذ خير مستقرا ه و أ ف ع ل تفضيل و هنا افعل تفضيل ف يوم ا ل ج م ع ة مفضل على سائر ا ل أ ي ا م و اصله أ خ ي ر طلعت عليه الشمس خير يوم طلعت عليه الشمس الوصف هذا قيت و لا ليس بقيت يوم طلعت عليه الشمس في يوم فيه يوم ما تطلع عليه الشمس نعم هو مقصود النهار لكن الكلام على قوله خير يوم طلعت عليه الشمس مفهومه أ ن هذا خاص ب ا ل أ ي ا م اللي تطلع ع ل ي ه الشمس أ م ا ا ل أ ي ا م التي لا تطلع عليها الشمس ما تدخل ا ل م ف ا ض ل ة لكن هل هناك يوم لا تطلع على الشمس إ ذ ا ك ل ه م سلون لا صح ولا لا、نعم. في الخلاف لا هو كلام على الجمله、يعني. على ا ل ج م ل ة آ ي ة النهار الشمس نعم نعم نعم لا مفهوم لها التنصيص على كون السماوات بغير عمد ترى هل يعني هذا أ ن هناك عمد لا ترى نعم قيل بهذا قيل بهذا يوم ا ل ج م ع ة استدل به من فضله على يوم ع ر ف ة استدل بهذا بهذا الحديث من فضل يوم ا ل ج م ع ة على يوم ع ر ف ة والتحقيق أ ن يوم ع ر ف ة أ ف ض ل أ ي ا م العام و أ ن يوم ا ل ج م ع ة أ ف ض ل أ ي ا م ا ل أ س ب و ع فيه خلق آ د م في بعض الروايات وفيه أ د خ ل ا ل ج ن ة وفيه أ ه ب ط من ا ل ج ن ة أ ي ض ا وفيه تيب عليه وفيه مات و له من العمر كما يقال أ ل ف س ن ة و قيل إ ل ا ستين أ و سبعين أ ق و ا ل ل ع ل ى العلم و فيه تقوم ا ل س ا ع ة تقوم ا ل ق ي ا م ة ت ن ق ض الدنيا و ما من د ا ب ة إ ل ا و هي م ص ي خ ة م ص ي خ ة م س ت م ع ة م ص ر ي ه يوم ا ل ج م ع ة من حين تصبح حتى تطلع الشمس من حين تصبح حتى تطلع الشمس يعني هل إ ذ ا طلعت الشمس يوم ا ل ج م ع ة خلاص امنت هذه الدواب يعني طلوعهم من المغرب يعني قيم الساعه او قبل قيم الساعه نعم هم ا ل آ ن استماعهم و اصغاؤهم خ ش ي ة قيم الساعه نعم ل أ ن ه ا لا تقوم إ ل ا على ا ل أ ش ر ا ر لكن إ ذ ا كانت هذه الدواب هذا وضعها فماذا عن اولي ا ل أ ل ب ا ب هل مجتمع طلاب العلم هل يحسون بمثل هذه ا ل أ م و ر فضلا عن ع ا م ة الناس نعم يرجعون يوم ا ل ج م ع ة ل ق ض ا ء الحوائج و ان الرحلات ا ل ب ر ي ة والاستراحات م ج م و ع ة من الشباب في ا س ت ر ا ح ة ج م ع ة فقام أ ح د ه م في منتصف الليل لماذا يا فلان قال ا ل ل ي ل ة ج م ع ة ق ا ل و اجلس ل أ ن ا ل ل ي ل ة ج م ع ة نعم هو يقوم ل أ ن ا ل ل ي ل ة ج م ع ة هم يلزمون عليه اجلس ل أ ن ا ل ل ي ل ة ج م ع ة يعني ما فيه في ت و ا ب ل ل ا ل شيء و لكنها في استداد استداد ل ل ص ل ا ة والله المستعان شفقا ً من ا ل س ا ع ة يعني خوفا ً منها ك أ ن ه ا أ ع ل م ت أ ن ا ل س ا ع ة تقوم يوم ا ل ج م ع ة و لا شك أ ن الدواب لديها قوى م د ر ك ة و إ ن لم يكن لها عقول لديها قوى م د ر ك ة يصدر عنها من ا ل أ ف ع ا ل ما يعجب منه لكن ليس لها عقول ل أ ن العقل مناط ا ل ت ك ل ي و لست ي م ك ل ف فلديها قوى ما الذي أ خ ب ر الذباب أن يضع الجناح الأيسر الجناح يضع ومن الذي أ ل ه م النمله ان تقسم الحبه نصفين لئلا تنبت ولديها ش ف ق ة و ر أ ف ة وحنو على أ و ل ا د ه ا وتدرك أ ن الطعام مرغوب فيه و أ ن الذئب مهروب منه بل فيها من ا ل غ ي ر ة ما لا يوجد عند كثير من البشر وذكر الحافظ بن حجر أ ن فرسا أ ج ب ر على أ ن ينزو على أ م ه ف ر ف ا رفض التيار تقطع جلده و يرفض فجلت ل ا ل أ م حتى لا يعرفها فنزع عليها لما كشف الجلال ماذا حصل、نعم. قطع آ ل ت ه ب أ س ن ا ن ه والله المستعان إ ل ا الجن و ا ل إ ن س استثناء من الجنس ا ل أ ع م ه و الدواب وما من د ا ب ة إ ل ا على الله رزقها يعني يشمل جميع ما يدب على ا ل أ ر ض كل ه د ا ب ة ومنهم من يستثني الطيور لعطفها على الدواب ولا طائر يطير بجناحيه إ ل ا أ م م ن أ م ث ا ل ك م فعطفت على الدواب فدلت على ا ل ن ا س لكن ليس هذا القول بجيد ل أ ن الخاص يعطف على العام ولا ا ش ك ا ل أ ي ض ا ا ل ح ق ي ق ة ا ل ع ر ف ي ة ل ل د ا ب ة انها من ذوات ا ل أ ر ب ع وفيه س ا ع ة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يصادفها ا ل م ص ا د ف ة يعني من غير ترتيب ا ل م و ا ف ق ة و من هذا قولهم ر أ ي ت فلانا ص د ف ة نعم و كونه ص د ف ة من غير ترتيب ب ا ل ن س ب ة للبشر لا يعني أ ن ه كذلك ب ا ل ن س ب ة لله عز و جل بل كل شيء بقدر ل أ ن بعض الناس ي ن ك ر يقول الله وجدت صدفه أخي هذا قدر الله نعم قدر الله لكن ب ا ل ن س ب ة لك أ ن ت الذي لا تعلم ماذا قدر الله لك نعم بعض الناس ي ش د د النكير على من يقول الله ص د ف ة و م ص ا د ف ة هذا ب ا ل ن س ب ة لك لعلمك القاصر ايها المخلوق بدون ترتيب و لو توعدتم اختلفتم في ا ل م ع ا د فالصدفه ب ا ل ن س ب ة للمخلوق تقع من غير ترتيب لكن ب ا ل ن س ب ة لله جل و علا لا يقع شيء الا مقدر و هو يصلي ي س أ ل الله شيئا إ ل ا أ ع ط ا ه إ ي ا ه ما لم يكن أ م ر ا محرما فشيئا نكره في سياق ا ل إ ث ب ا ت تعم ولا ما تعم ما تعم اذن لا نحتاج إ ل ى إ خ ر ا ج المحرم نعم لكن النكره في سياق الامتنان ولو كان إ ث ب ا ت إ ذ ا كان في سياق الامتنان و هنا يمتن الله جل و علا على عباده في هذه ا ل س ا ع ة و يبقى أ ن النصوص يوجه بعضها مع بعض ولا يضرب بعضها ببعض كما يفعل اهل البدع أ و يؤخذ ببعضها و يترك البعض لا يؤخذ بالنصوص مجتمعه قال كعب ذلك في كل س ن ة ا ل يوم فقال بل في كل ج م ع ة ف ق ر أ كعب ا ل ت و ر ا ة يعني ا ل أ و ل قاله من م ا ج ت ه ا د كل س ن ة يوم ا ج ت ه ا د لا يستند فيه إ ل ى نص ف ق ر أ كعب ا ل ت و ر ا ة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أ ب و ه ر ي ر ة يعني يعرف اليهود أ ن هذا اليوم عظيم و أ ن فيه س ا ع ة و مع ذلكم ا ظ ل ه م الله عن هذا اليوم و ا د خ ر و ا لهذه ا ل أ م ة لشرفها ومزيد فضلها ف ق ر أ كعب التوراث فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال أ ب و ه ر ي ر ة فلقيت ب ص ر ة ا بن أ ب ي ب ص ر ة والمحفوظ أ ن الحديث لوالده أ ب ي ب ص ر ة حميم بن ب ص ر ة الغفاري فقال من أ ي ن أ ق ب ل ت فقلت من الطور كانه فهم أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة يتعبد بالذهاب إ ل ى الطور لما حصل فيه من مكالمه الله من ت ك ل ي م الله جل و علا لموسى و أ ن له فضل بهذه ا ل م ز ي ة و لذا استدل بالحديث على أ ن ه لا ينبغي الخروج و ق ص الطور شد الرحل الى الطور من أ ي ن اقبلت و قلت من الطور فقال له ادركتك قبل أ ن تخرج إ ل ي ه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا ت ع م ل المطي جمع مطيه تجمع أ ي ض ا على مطايا أ ل س ت م خير من ركب المطايا لا تعمل إ ل ى تسير ويسافر عليها إ ل ا إ ل ى ثلاثه مساجد و في الصحيحين لا تشد الرحال إ ل ا إ ل ى ثلاثه مساجد إ ل ى المسجد الحرام في م ك ة و إ ل ى م س ج د هذا في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة و إ ل ى مسجد إ ي ل ي ا بيت المقدس المسجد ا ل أ ق ص ى هذه ا ل ث ل ا ث ة التي تشد إ ل ي ه ا الرحال ل ل م ض ا ع ف ة ا ل ث ا ب ت ة فيها و أ م ا ما عداها فهي م س ت و ي ه ه بحيث لو نذر أ ن يصلي في مسجد في أ ق ص ى الدنيا قيل أ ص ل ي ه ن لكن لو نذر أ ن يصلي في المسجد الحرام يكفيه أ ن يصلي ف المسجد النبوي نعم لا ي ك ف ي لكن العكس صحيح لو نذر أ ن يصلي ف المسجد النبوي يكفيه أ ن يصلي ف المسجد الحرام ل أ ن ه أ ف ض ل وهكذا أ و بيت المقدس يشك الراوي قال أ ب و هريره ثم لقيته عبدالله بن سلام تخفيف أ ب ا يوسف كان اسمه الحصين فسماه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بعد إ س ل ا م ه عبد الله و سلام بالتخفيف و ا ل ق ا ع د ة أ ن كل سلام بالتشديد إ ل ا والد عبد الله و الخلاف في محمد بن سلام شيخ البخاري ه ذ بالتشديد او ب ا ل خ ف ي ف فحدثته بمجلسي مع كعب ا ل أ ح ب ا ر و ما حدثته به في يوم ا ل ج م ع ة فقلت له قال كعب ذلك في كل س ن ة يومي ك ع ب رجع عن قوله قبل أ ن تلقاه ل يحتاج أ ن تخبره ب ا ل خ ط أ بالاجتهاد هو رجع عن هذا ا ل خ ط أ لكن لا يمنع أ ن يخبره بالخطا لينظر ما عنده يمكن قول مشهور عندهم انه في يتداوله أ ح ب ا ر اليهود أ ن ه في كل س ن ة يوم、يمكن. لا يظن به أ ن ه قال ذلك من باب التحريش أ و من باب نقل ا ل خ ط أ والتحدث به من بعض الناس يتفكه بنقل ا ل أ خ ط ا ء ي ت ف ك هذا خ ط أ فقلت قال كعب ذلك في كل س ن ة يوم قال قال عبد الله بن سلام كذب كعب كذب يعني أ خ ط أ اخطا وفيه الرد على من أ خ ط أ لكن ينبغي أ ن يكون ب ا ل أ س ل و ب المناسب المقبول نتبقى تقول لو يفتي شخص وتنقل لك فتره وتقول كذب فلان ومرادك أ خ ط ا لا ي ح ت م ي مثل هذا الكلام أ م ا هم يحتملون ل أ ن الكذب عندهم ي ر د بمعنى الخطا هو م خ ا ل ف ة الواقع بغض النظر عن كونه مقصود او غير مقصود فقلت ثم ق ر أ كعب ا ل ت و ر ا ة فقال بل هي في كل ج م ع ة فقال عبد الله بن سلام صادق كعب ل أ ن هذا هو الواقع و بعض الناس إ ذ ا نقل إ ل ي ه فتوى من شخص يبادر بتفنيدها ثم لو نقل عليه أ نقل ن له أ ن ه رجع عن هذه الفتوى أ خ ذ يتعلل ويذكر أ م و ر يلتمسها لئلا يقبل عذره ورجوعه أ ك ي د مضغوط عليه ولا خائف ولا نعم、يمكن. هذا موجود يا ا خ و ا وهذا كله من سوء القلوب نسال الله ا ع ا وعدم سلامتها、دي. ما في شك أ ن هذا、لا. هذا من التحريش الموجود ا ل آ ن ظ ه ر ب ك ث ر ة بين الناس ويوجد له أ م ث ل ة حتى بين طلاب العلم مع ا ل أ س ف يوم لا ينفع ماله ولا بنوه الا من اتى الله بقلب سليم يعني ا ل ل يقول ي مثل هذه ظن به ان قلبه سليم ولذلك مباشره قد ل ص ق صدقك ما قال خائف منك و تتهمه او كذا على طول صدقك لنطبقك ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية س ايه ع ة ه قد علمت أ س ا ع ة هي ف ا ل إ ن س ا ن يخبر بما عنده من علم إ ذ ا لم يكن على سبيل الفخر و الاعجاب قال أ ب و هريره فقلت له اخبرني بها و لتظن علي بها يعني لا تبخل علي و أ ب و ه ر ي ر ة حافظ الصحابه أ ب و ه ر ي ر ة حافظ ا ل ص ح ا ب ة ما قال أ ن ا لست بحاجه ا ل عبد الله بن سلام يهودي أ س ل م ما عنده من الحديث ولا واحد من أ ل ف مما عندي نعم قال أ ب و ه ر ي ر ة فقلت له أ خ ب ر ن ي بها و لتظن به علي تظن علي يعني تبخل ما هو على الغيب م ظ ن ي ن فقال عبد الله بن سلام هي آ خ ر س ا ع ة في يوم ا ل ج م ع ة قال أ ب و ه ر ي ر ة فقلت و كيف تكون آ خ ر س ا ع ة في يوم ا ل ج م ع ة و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصادفها عبد مسلم و هو يصلي و تلك ا ل س ا ع ة س ا ع ة لا يصلى فيها يعني ث ب و ت النهي عن ا ل ص ل ا ة بعد العصر فقال عبد الله بن سلام هذا إ ش ك ا ل أ و ر د ه أ ب و ه ر ي ر ة على قول عبد الله بن س ل ا م ثم أ ج ا ب عبد الله بن س ل ا م فقال عبد الله بن س ل ا م أ ل م يقل رسول الله صلى الله عليه و سلم من جلس مجلسا ينتظر ا ل ص ل ا ة فهو في ص ل ا ة حتى يصلي هذا جواب ا ل إ ش ك ا ل أ ي في حكم المصلي ما دامت الصلاه ة ت ح ب س ما م ا د تحبسه الصلاة ت قائم قائم هل هذا يمحض ا ل ص ل ا ة بفعلها أ و يجوز أ ن يراد انتظار ا ل ص ل ا ة و لو قيل قائم نعم يعني ظاهر ا لفظ ل و هو يصلي يعني بالفعل متلبس ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا أ ض ي ف إ ل ى ذلك أ ن ه قائم و ه و ج ا ل س ب ا ب قوي فعل ا ل ص ل ا ة نعم و لذا قال جواب عبد الله بن سلام ليس ا ت ب س ج قال بعضهم لكن يطلق القيام و يراد به نعم نعم الاستمرار دليله الا ما دمت ع ل ي ق ا ئ م ة ما يلزم ان تكون وقمه ر ا ء ص ا ه ولذلك اشكل أ ب و ه ر ي ر ة ويزداد ا ل إ ش ك ا ل حينما قال قائم لكن أ م ك ن الجواب عن الجميع و هو يصلي ينتظر ا ل ص ل ا ة و في ص ل ا ة م دام ا ل ص ل ا ة تحبس و قائم يعني ملازم منتهى ا ل إ ش ك ا ل يعني ملازم لله قال أ ب و ه ر ي ر ة فقلت بلى أ ي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هو ذلك أ ي مثله هو ذلك أ ي مثله ما معنى مصيخه م س ت م ع ة م ص غ ي ة نعم مصرية مستمعة ل ل ص ل ا ة ولا لليوم يعني لا شك ان اليوم فاضل بل أ ف ض ل ا ل أ ي ا م أ ي ا م ا ل أ س ب و ع و ل و خصائص يختص بها كما أ و ر د السيوطي في رسالته من الخصائص أ و ر د خصائص ك ث ي ر ة جدا المقصود أ ن هذا من أ ق و ى ما قيل هذا مرجح عند عمه انجم الغفير من أ ه ل ه الامام احمد واسحاق جمع غفير من الصحابه والتابعين قول له حظهم ن النظر نعم يعني لو تركه عبد الله بن س ل م لو, لو اراد ما قلت لقال الم ينه عن الصلاه في هذا الوقت قال لا الا في هذا اليوم لكن لما قالهن الانتظار دل على انه قرير نعم احسن الله لك باب الهيات وتخطي الرقاب واستقبال الامام يوم الجمعه عن مالك عن يحيى بن سعيد إن انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أ ح د ك م لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين مهنته عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يروح إ ل ى ا ل ج م ع ة إ ل ا الدهن وتطيب إ ل ا ان يكون حراما عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن حزم عن من حدثه عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه انه كان يقول أ ن يصلي احدكم بظهر ا ل ح ا ر ة خير له من أ ن يقعد حتى إ ذ ا ق ا ب ا ل إ م ا م يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم ا ل ج م ع ة قال مالك رحمه الله ا ل س ن ة عندنا ان يستقبل الناس ا ل إ م ا م يوم ا ل ج م ع ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخطب من كان منهم يلي ا ل ق ب ل ة وغيرها يقول رحمه الله تعالى باب ا ل ه ي ئ ة يعني تحسين ا ل ه ي ئ ة والاهتمام ب ا ل ن ظ ا ف ة ن ظ ا ف ة البدن والثوب ن ظ ا ف ة البدن تؤخذ من ا ل أ م ر بالغسل و ن ظ ا ف ة الثوب من الحديث ا ل أ و ل وتخطي الرقاب وما جاء فيه واستقبال ا ل إ م ا م يوم ا ل ج م ع ة استقبل الناس اثناء ا ل خ ط ب ة يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أ ح د ك م لو اتخذ ثوبين لجمعته ما على أ ح د ك م يقول هذا استفهام تنبيه لمن غفل عن هذا و هو توبيخ لمن لم يغفل لو اتخذ ثوبين قميص و رداء أ و إ ز ا ر و رداء أ و جبه و إ ز ا ر و ما ش ب ه ذلك لجمعته خ ص ص هذين الثوبين ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة سوى ثوبين مهنته أ ي بذلته و خدمته يقول ا ل أ ص م ع ي المهنه ل ي ا ل خ د م ة وهذا الحديث وصله أ ب و داود و ب ماجه حديث عبد الله بن سلام ووصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الانصاري أ م و ي يحيي بن سعيد ل أ عن عمره عن ع ا ئ ش ة ومن طريق مهدي بن ميمون عن هشام بن ع ر و ة عن ابيه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنه وهذا يدل على استحباب ل ب س أ ح س ن الثياب ل ل ج م ع ة والعيد و قد كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يفعل ذلك يقول حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان لا يروح الى ا ل ج م ع ة إ ل ا الدهن استعمل الدهن ل إ ز ا ل ة شعث الشعر و تطيب ليجمع بين حسن المنظر و المظهر و طيب ا ل ر ا ئ ح ة إ ل ا أ ن يكون حراما أ ي محرما بحج أ و عمره ل أ ن المحرم ممنوع من الطيب يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عمن حدثه عن أ ب ي هريره انه كان يقول موقوف لان يصلي احدكم بظهر الحره و هي أ ر ض ذات ح ج ا ر ة سود خارج المدينه هناك الحره ا ل غ ر ب ي ة و ا ل ش ر ق ي ة و هما حدود الحرم من ج ه ة الشرق و الغرب أ م ا من ج ه ة الشمال و الجنوب فما بين عير إ ل ى ثور لان يصلي أ ح د ك م بظهر الحره خير له من أ ن يقعد حتى إ ذ ا قام ا ل إ م ا م يخطب جاء ت خ ط ى رقاب الناس و ا ل ج م ع ة يعني يرتكب محظورات في اتيانه إ ل ى هذا المكان الفاضل يعني ن أ خ ذ من هذا هذا جاء مرفوع حديث عند احمد و ع ب ي داود ل ص ح ح المقصود أ ن ليس مرفوعا بلفظه إ ن م ا فيه أن التحذير من تخطي رقاب الناس ف إ ذ ا كان يترتب على المجيء إ ل ى المكان الفاضل محظور افترضنا شخص ب م ك ة مثلا أ و ب ا ل م د ي ن ة و ا ل م ض ا ع ف ة ث ا ب ت ة في المسجدين نعم من أ ر ا د من تقدم مراح في ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى أ و في ا ل ث ا ن ي ة أ و بعد ذلك بحيث يغلب على ظنه أ ن ه يجد م ك ا ن لا ي ت أ ذ ى فيه و لا يؤذي هذا معروف ا ل ح ك م و لكن من ي ت أ خ ر إ ل ى قرب دخول ا ل إ م ا م ثم تزدحم هذه المساجد ا ل م أ ه و ل ة تزدحم ازدحام شديد بحيث ي ت أ ذ ى ه ولا و ي ط م أ ن في صلاته و يؤذي غيره الا يقال له ان صلاتك في أ ق ر ب جامع عندك أ ف ض ل من أ ن تفعل هذا نعم لماذا ل أ ن المحافظه على ذات ا ل ع ب ا د ة أ و ل ى من المحافظه على مكانها أ و زمانها ما لم يكن المكان و الزمان شرط نعم اما إ ذ ا كان المكان او الزمان شرطا ما في م ن د و ح ا ل ت أ ذ ى أ و ما ت أ ذ ى لان يصلي أ ح د ك م بظهر ا ل ح ر خير له من أ ن يقعد حتى إ ذ ا قام ا ل إ م ا م يخطب جاء تخطى رقاب الناس يوم ا ل ج م ع ة ولسما ع ن أ ن ه ي ت أ ذ ى أ ن ه يشق عليه الذهاب أ و مثلا الجلوس في المكان الحار مثلا أ و شيء من هذا المسجد غير مكيف وكذا ي ج ل س له يقتصر على أ د ن ى مكان في ادنى مسجد عنده طلبا ل ل ر ا ح ة و إ خ ل ا د ا اليها لا فرط بين م ش ق ة لا تطاق وبين م ش ق ة تطاق وبين م ش ق ة ل ت ر ت ب عليها إ ض ر ا ر ب ا ل آ خ ر ي ن وبين م ش ق ة ل ا ز م ة وليست متعديه فلا يكون في مثل هذا الكلام دافع ل ا ت ك ا س ل الناس ويرضوا بالاقل لا لا قال مالك ا ل س ن ة عندنا أ ن يستقبل الناس ا ل إ م ا م يوم ا ل ج م ع ة كلهم يستقبلون ا ل إ م ا م إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخطب من كان منهم الى القبله وغيرها حتى اللي سندن على جدار إ ل ى ج ه ة الجنوب أ و ا ل ج ه ة الشمال أ و الشرق لا بد أن ت ن ا ء ا ل خ ط ب ة أ ن يستقبل ا ل إ م ا م هذه ا ل س ن ة عندهم في ا ل م د ي ن ة ولا شك أ ن ه ا هي ا ل م ن ا س ب ة للاستماع و ا ل إ ص غ ا ء و ا ل إ ف ا د ة من كلام الخطيب نعم من أ ج ل أ ن يتفرغوا لسماع ا ل خ ط ب ة ويتدبروا كلام الخطيب يستفيدوا منه ولا يشتغلوا بغيره ل أ ن الانصراف عن الخطيب ما ضنها لانشغال القلب وليكون أ د ع ى إ ل ى الانتفاع وبهذا يتبين الفرق الكبير بين من يحضر الدروس وينتبه فرغ نفسه لذلك و بين من يقتصر على سماع أ ش ر ط ه او أ ج ه ز ه انترنت و غيره لا هناك فرق كبير و لو لم يكن من الفرق إ ل ا أ ن هذا سلك الطريق من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله ل و ب طريق ا ل ج ن ة لكن قد يتعذر الحضور من بعض الناس و ي ب ي ت في نفسه أ ن ه لو تمكن من الحضور ل ح ض ر نعم لن يعدم ا ل أ ج ر ولو قيل انه يكتب له أ ج ر من حضر ما بعض اذا لم يتمكن من الحضور أ و لم يكن ببلده شخص يعلم الناس الخير ا ل أ ص ل في ا ل خ ط ب ة أ ن تكون م ف ي د ة أ ص ل م ش ر و ع ي ة الخطبه لافاده الناس يعني كونه ي أ ت ي على خلاف ا ل أ ص ل أ ن ت تشدريك انه بي... ما مفيد المستمع تشدري أ ن هذه ا ل خ ط ب ة غير م ف ي د ة إ ل ا بعد ه ا ف أ ن ت ه ت على كل حال هو م أ م و ر ب ا ل إ ن ص ا ت قولا واحدا و كونه يستمع نعم إ ن كان ا س ت م ل ت ا ل خ ط ب ة على أ م و ر م ح ر م ة من سب أ و شتم أ و غيب ة أ و شيء من هذا ينصرف عنه لا يجوز له ان يستمع المحرم يعني هنا م فاضل بين قول ا ل إ م ا م رحمه الله يستقبل الناس و ا ل إ م ا م لا شك أ ن استقبال ا ل إ م ا م فيه تحقيق مصلح تحقيق مصلح و استقبال ا ل ق ب ل ة س ن ة ف ا ل م س أ ل ة م و ا ز ن ة بين هذه ا ل س ن ن نعم صلى الله اليك باب ا ل ق ر ا ء ة في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة والاحتباء ومن تركها من غير عذر عن مالك عن ضمره بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود أ ن الضحاك بن قيس سال النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ماذا كان ي ق ر أ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ا ل ج م ع ة على إ ث ر س و ر ة ا ل ج م ع ة قال كان ي ق ر أ هل اتاك حديث الغاشيه عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا ادري عن النبي صلى الله عليه وسلم أ م لا أ ن ه قال من ترك ا ل ج م ع ة ثلاث مرات من غير عذر ولا ع ل ة طبع الله على قلبه عن مالك عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعه ة والاحتباء ومن ا لغير ماذا يقرأ و ا ا ا ل ح ت ب ء وهو جلس م ع ا ظ ه ر و ا ل ا ق ي ن بينهما ث و أو ب غ ر ه وقد و ي ك باليدين الباب ب ما ولم يستدل يذكر في الباب ما يستدل به على الاحتباء ن ل والكراهة والباحة ا ا س ت ح ب ب ما ذكر شيء ا س ت د ل به على ذلك و فعله بعض ا ل ص ح ا ب ة و لا ي باس به إ ذ ا لم يترتب عليه انكشاف ا ل ع و ر ة و من تركها من غير عذر قال حدثني يحيى ع ن م ا ل ك عن ض م ر ة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله ابن أحد بن عتبه ا ل مسعود أ ح د الفقهاء ا ل س ب ع ة ان ل ض ح ا ك بن قيس الفهري س أ ل ن ع م ا ن بن بشير الانصاري الخزرجي ما ماذا كان ي ق ر أ به رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم ا ل ج م ع ة بعد ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة على اثر س و ر ة ا ل ج م ع ة التي ي ق ر أ ه ا في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى قال كان ي ق ر أ و هل أ ت ا ك حديث و عشير قد يقول قائل ان هذا ملفق من ص ل ا ت ه السائل ي س أ ل عن ا ل ص ل ا ة التي ي ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ا ل ج م ع ة الجواب س و ر ة المنافق المجيب قال هل أ ت ا ك ح د ث ا ل غ ا ش ي في الركعه ا ل ث ا ن ي ة التي ي ق ر أ في أ و ل ا ه ا ب س ب ح كل هذا ثابت قال أ ب و عمر قوله على إ ث ر س و ر ة ا ل ج م ع ة يدل على أ ن ه كان ي ق ر أ ه ا فلم يحتج ا ل السؤال عن ذلك لعلمه به فدل على أ ن ه لا يلزم شيئا معينا لكن الغالب ما ذ ك ر ك يعني الغالب أ ن ه ي ق ر أ سبحه ا ل غ ا ش ي ة أ و ا ل ج م ع ة المنافقون لكن أ ح ي ا ن ا قد يفعل ما دل عليه الخبر ا ل ج م ع ة الغاشيه ج م ع ه نعم, نعم. التوجيه توجيه هذا ك ل ا م ح د ي في مسلم يفعل ا ل ذ ا ن ثابت خلاص صحيح مسلم ما أ ح د الكلام لكن قد يتبادر إ ل ى الذهن أ ن السائل في الوادي والمجيب في الوادي ما يمكن تبادر ا ل ل ذ ه ن نعم هذا مش سنقول ما ثبت حتى الروايات كلها ما فيها دليل او اختبار يعني في بعض الروايات دون بعض الروايات قد تشترك الروايات في ت ر ج م ة ثم تتفاوت الروايات في ا ل أ ح ا د ي ث المستدل بها لهذه ا ل ت ر ج م ة معروف انه وجد في بعض الروايات وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم المدني قال مالك لا أ د ر ي عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ م لا أ ن ه قال من ترك ا ل ج م ع ة يعني ممن تجب عليه ثلاث مرات من غير عذر سفر أ و ولا عله إ ل ا المرض من غير عذر سفر أ و بعد أ و خوف و ما اشبه ذلك ولا عله كمرض طبع الله على قلبه أ ي ختم عليه فلا يصل إ ل ي ه شيء من الخير صلى الله عليه و سلم و قال ابن عبد البر هذا يسند من وجوه ل أ ن ه شك مالك عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني يرفع س ن ن د ي ي من وجوه أ ح س ن و حديث ابي ج ا د ا ل ظ م ر ي و الحديث م خ ل ج في السنن ا و مصحح من قبل بعض العلماء و أ حدثني عن مالك عن الجعفر بن محمد الصادق نعم هو إ ذ ا كان في مكان بحيث يتعذر عليه حضور ا ل ج م ع ة و رحلته كانت قبل النداء الثاني على قول أ و قبل طلوع الشمس على ق و ل الثاني نعم فكونه محروم لا شك أ ن ه محروم لكن كونه ياثم ا ذ ا محل نظر إ ل ا إ ذ ا كان خروجه بقصد ترك ا ل ج م ع ة و حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد ا ل ص ا ز ق عن أ ب ي محمد الباقر أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم خاطب خطبتين يوم ا ل ج م ع ة و جلس بينهما قال ابن عبد البر كذا رواه ج م ا ع ة من ر و ا ة مرسله نعم عن أ ب ي محمد الباقر الباقر الشرع ت ا ب ع ي نعم محمد بن علي بن الحسين ا بن علي بن ابي طالب أ ب و ه تابع لكن ما ي م ن ع أ ن يكون ايضا يكون أ ب و ه تابعي كبير و ب و ه تابعي صغير خطب خطبتين يوم ا ل ج م ع ة و جلس بينهما البخاري وصله عن عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون ا ل آ ن قال ابن, ابن المنذر الذي عليه جل أ ه ل العلم من علماء ا ل أ م ص ا ر أ ن الامام إ م يخطب ق ئ ا الإمام أن يخطب قائما ونقل غيره عن ا ب ح ن ي ف ة أ ن القيام س ن ة و ليس بواجب و عن مالك ر و ا ي ة أ ن ه واجب ف إ ن تركه أ س ا ء و ص ح ة صلاته ص ح ة خطبته و عند الباقين ي أ ن القيام في خ ط ب ه يشترط ب ا ل ن س ب ة للقادر كالقيام في ا ل ص ل ا ة شرط صحه ه نعم شرط صحه نعم لا شك عند من لم يذكر م ث ا ل ح ن ا ب ل أ و ا ل ش ا ف ع ي ة جمع منها العلم سم س ا ل الله إ ل ي ك كتاب ا ل ص ل ا ة في رمضان باب الترغيب في ا ل ص ل ا ة في رمضان عن مالك عن ابن شهاب عن ع ر و ة ا بن الزبير عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ل ي ل ة و ص ل ى بصلاته ناس ثم صلى ا ل ل ي ل ة ا ل ق ا ب ل ة فكثر الناس ثم اجتمعوا من ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ و ا ل ر ا ب ع ة فلم يخرج إ ل ي ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أ ص ب ح قال قد ر أ ي ت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إ ل ي ك م إ ل ا أ ن ي خشيت أ ن تفرض عليكم وذلك في رمضان مالك عن ابن شهاب عن ابي س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي و ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي ر غ ب في قيام رمضان من غير أ يامر بعزيمه فيقول من قام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب رحمه الله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل أ م ر على ذلك ثم كان ا ل أ م ر على ذلك في خ ل ا ف ة أ ب ي بكر و صدرا من خ ل ا ف ة عمر بن الخطاب يقول رحمه الله تعالى كتاب ا ل ص ل ا ة في رمضان باب الترغيب في ا ل ص ل ا ة في رمضان و ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة كلها من ص ل ا ة و ص د ق ة و ذكر و نفع لازم و متعدي كله مطلوب في رمضان و في غيره لكنه في رمضان آ ك د في رمضان آ ك د باب الترغيب في ا ل ص ل ا ة في رمضان قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى ص ل ا ة الليل في المسجد ذات ل ي ل ة من ليالي رمضان فصلى بصلاته ناس ثم صلى ا ل ل ي ل ة ا ل ق ا ب ل ة ا ل م ق ب ل ة التي تليها فكثر الناس ثم اجتمعوا من ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ و ا ل ر ا ب ع ة ا ل ش ك يعني هل صلى بهم ثلاث ليال و اجتمعوا في ا ل ل ي ل ة ا ل ر ا ب ع ة فلم يخرج إ ل ي ه م أ و أ ن ه صلى بهم ليلتين و في ا ل ث ا ل ث ة لم يخرج إ ل ي ه م هذا شك لكن الذي في مسلم فلما كانت ا ل ر ا ب ع ة عجز ا المسجد عن أ ه ل ه فدل على أ ن ه صلى بهم عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثلاث ليال فلم يخرج إ ل ي ه م رسول الله صلى الله عليه و سلم شفقه عليه ا ل ي ه فلما اصبح قال قد رايت الذي صنعتم من حرصكم على الصلاه و في روايه لم يخفى عليه مكانكم ثم ابدى عذره عليه الصلاه و السلام و لم يمنعني من الخروج إ ل ي ك م إ ل ا اني خشيت ان تفرض عليكم صلاه الليل فتعجز عنها هذه هي العله التي منعته من الخروج اليهم فلم يترك الصلاه بهم جماعه نسخا للحكم بل حكم باق إ ن م ا الرسول صلى الله عليه و سلم من شفقته على أ م ت ه ترك و لولا هذه ا ل خ ش ي ة لاستمر لا إ ل ا أ ن ي خشيت أ ن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ي ص ل ا ة الليل و ذلك في رمضان و قد استشكلت هذه ا ل خ ش ي ة كيف يخشى النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل سلم ا أ ن تفرض ص ل ا ة غير ص ل و ا ت الخمس مع قول الله جل و علا هن خمس و هن خمسون لا يبدل القول لديه ذ ا فيه دليل على أ ن ه لن يفرض غير الخمس فكيف تكون هذه ا ل خ ش ي ة الخطابي أ ج ا ب ب أ ن ص ل ا ة التي كانت و ا ج ب ة عليه عليه الصلاه و السلام مثلما قال ا ل أ خ و أ ف ع ا ل ه ا ل ش ر ع ي ة أ م ر ت ا ل أ م ة بالاقتداء به و ا ل ا ت س ا ء به فلو و ا ض ب عليها مع انهم أ م ر و ا بالاقتداء به عليه الصلاه و السلام لوجبت ا عليهم وجوب اقتداء لا وجوب ابتداء نعم لكن هل هذا الكلام ينهض ل ل إ ج ا ب ة عن اشكال هذا ق ا ل ا ل خطابي نعم يعني كما في النذر كما في النذر لكن هل إ ج ا ب ة الخمس وعدم ا ل ز ي ا د ة عليها نعم يمنع من إ ج ا ب ص ل ا ة غير الخمس يكون وجوبها ليس بمستوى وجوب الخمس التي هي ركن ا ل إ س ل ا م و لذا الحنفيه على وجوب ص ل ا ة الوتر نعم ص ل ا ة الوتر و ص ل ا ة العيد الحنفيه واجه لكن لو قيل بالوجوب وجوب, وجوب أ ق ل من وجوب الصلوات الخمس لكن الوجوب بهذا المستوى نعم من ا ل ق و ة في وجوب في مصاف في الصلوات الخمس لن لن يتغير ح ك م لكن إ ي ج ا ب قدر زائد على الصلوات الخمس كما في النذر مثلا يجب يجب و لا يقول قائل و الله أ نذرت ا ن قدر زائد الصلاه و الخمس و الله جل و علا يقول لا يبدل القول لدي و هل علي غيرها قال لا إ ل ا أ ن تتطوع إ ذ ا منهم صلى و ح د ذ ن ي عن مالك عن ا ب شياب عن ابي س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرغب, يحث يرغب في قيام رمضان ص ل ا ة التراويح قاله النووي و نقل ا ل ك ل م ا ل ي و الاتفاق عليه من قام رمضان إ ي م ا ن ا و احتسابا يعني ص ل ة التراويح هذا اختيار النووي بل نقل ا ل ك ر م ا ن ي الاتفاق عليه و قال بعضهم بل مطلق ا ل ص ل ا ة الحاصل بها قيام الليل ك ا ل ت ه ج د مثلا يعني ذ ا قلنا انها ي التراويح لا يرغب في قدر زائد على التراويح و إ ذ ا قلنا أ ن ه ا مطلق القيام قلنا يصلي غير التراويح يرغب في غير التراويح فيقول من قام رمضان إ ي م ا ن ا ً تصديقا ً بوعد الله عز و جل و احتسابا ً طلبا ً للثواب من الله عز و جل لا لرياء و لا نحوه كان ب ر غ ب في قيام رمضان من غير أ ن ي أ م ر ب ع ز ي م ة من غير ان يامر بعزيمه يعني من غير إ ي ج ا ب ا ل أ م ر ندم و ترغيب فيقول من قام رمضان إ ي م ا ن ا ً و احتسابا ً طلبا ً للثواب من الله عز و جل لا ل أ م ر آ خ ر غفر له ما تقدم من ذنبه وهو محمول عند الجمهور على الصغائر أ م ا الكبائر لا بد لها من ت و ب ة ابن المنذر اختار أ ن ه يتناول الكبائر أ ي ض ا و قال الحافظ انه ظاهر الحديث نعم رمضان شهر يجود الله به جل و علا على عباده و يعتق ا ل ر ق ا ق و يكثر من العتق في هذا الشهر الكريم و النص يتناول الجميع لكن مذهب الجمهور التقييد بما جاء في النصوص ا ل أ خ ر ى ما لم تغش كبيره ما اجتنبت الكبائر و دل على ان الكبائر لها ش أ ن آ خ ر قال ابن ش ه ا ب ه توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم و ا ل أ م ر على ذلك أ ي ترك ا ل ج م ا ع ة في ص ل ا ة التراويح ج م ا ع ة أ ي ترك ا ل ج م ا ع ة في ص ل ا ة التراويح ثم كان ا ل أ م ر على ذلك في خ ل ا ف ة أ ب ي بكر أ ي ض ا لا تصلى ج م ا ع ة ل أ ن النبي عليه الصلاه و السلام تركك و ا ل ع ل ة م ع ل و م ة م ن ص و ص ة خشيه أ ن تفرض و صدرا من خ ل ا ف ة عمر صدرا هذا محطوف على خبر كان و أ م ا ب ق ي ة خ ل ا ف ة عمر فهو موضوع الباب اللاحق نعم س م س ل ي ك باب ما جاء في قيام رمضان عن مالك بن شهاب بن عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال, أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان إ ل ى المسجد ف إ ذ ا الناس أ و ز ا ع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهد فقال عمر والله عمر جمعت إني لكان أمثل فجمعت وجمعهم على ابي بن كعب قال ثم خرجت معه ل ي ل ة أ خ ر ى والناس يصلون ب ص ل ا ة قاريهم فقال عمر ن ع م ة ا ل ب د ع ة هذه والتي تنامون عنها أ ف ض ل من التي تقومون يعني آ خ ر الليل وكان الناس يقومون أ و ل ه عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انه قال أمر عمر بن الخطاب رضي أبي للدار يقومون وما وقد طول وما بالمئين نعتمد من القيام للناس قال كان القارئ يقرأ بالمين حتى كنا العصي كنا على ننصرخ بإحدى حتى عشرة ركعة يقرأ فروع ي ف ا لا ف ج ر بزوغ اما ل الله هو إليك عندي فروع فروع وهذا موجود في بعض النسخ حيث فسرها ع ي ا ظ ب أ ن فروع الفجر أ و ا ئ ل ه أ و أ ن ه بزوغ بزوغ طلوعه نعم